بوك تو كوس سبعة وستون سبعة وستون كاكسي ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين سيلما El النظارة. Novara. النظارة. Hän unohti silmälasinsä. Lakadnissia Novarata. Lakadnissia Novaratuhu. Missä ovat hänen lasinsa. Ei ne tarekään Novarata huijatura. Ei ne tarekään Novaratu huijatura. Kello. Asara, el hänen kellonsa on rikki. Sääatu hu kello roikkuu seinällä, Asatu muallaka haet. El ala Passi جواز السفر. جواز السفر. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. ميسا هنن أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ هن, هن، هم، هنّ. الخاص بهم، بهن. هم، هنّ. الخاص بهم، بهن. لابسَتْ أيّة لُوِّدَ فَنْهِمْ لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. Mutta tuolta vanhemmat tulevatkin. lekin hahum humilwaladan, kadimuuna hunäk. Läkin, hahum humilwaladan, kadimuuna hunak Te, teidän. Entum, kum, Alhasubikum bikum. Entum, kum, alhaassu bikum. Millainen teidän matkanne oli, herra Müller? Keifä käynet Rehletu Hadratikum, Sejed Miller? Keifä käynet Rehletu Hadratikum, Sejed Missä vaimonne on, herra Müller? Ei ne zaujetu Hadratikum, Sejed Miller? Ei ne تييدان انت كي حضرتك الخاص بك انت كا حضرتك الخاص بك ميللنن ماتكاننه اولي كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ مي سميه النهون؟ روفر شميت أين زوج حضرتك مدام سميث؟ أين زوج حضرتك مدام سميث؟